117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُبْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَضَارًّا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا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 119. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 110. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 111. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة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 114. لَهُ له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 115. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 116. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 117. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر الَ أُخْرىَ وَمَا كُ مُذّبِينَ حَ نَبعتَ وَصُول وَإذاَا أَرَدنَا أَنّه لِنْكَ قَرَةً أَمَرنَا مَُ فيِيهَا فَفَسَقُ فيِيهَا فَفَسَقُ فيِيهَا فَحََّّ عَلَهَا القَوْلُ فَدَم مَرنهَا 117. وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا مَنْ 118. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 119. جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا 110. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 124. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 125. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 117. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 118. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان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 إِ رَبباًا كَ يَب سُطُر فِزْقَمَ شَاء وَيَقُدِرُ إِهُ كَلَ بِعبَ خَبًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم خَشةَ إملَاقَ نَحْنُ نَغزُقُهُم وَإياكُم إِ قَد لَهُم كَان خِقًُا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 111. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 112. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما 112. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 113. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 114. سبحانه وتعالى عما تَسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 111. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 112. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 113. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا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 117. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا 118. وربك أعلم بمن في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 126. وآتينا ثمود الناقة مبصرة بِهَا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 127. وإذ قلنا لك إن ربك حاط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 وَمَا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 118. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 119. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.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 أفأمنتم أن يخسف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام ان منتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم لا تجدون ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا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 وَإِن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري غَيْرَهُ غيره وإذا لاتخذوك خليلا 110. ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إذ لنأذقنك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذ لن يلبثون خلافك إلا قليلا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 111. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا 112. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو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 إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ ظَلَمَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 111. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 112. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 113. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 117. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 118. وما منع الناس أن إذ جاءهم الهدى الا ان قالوا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قُل لَّوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ اطْمَئْنِنَّ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَدْعُوّنَ خَلْقًا جَدِيدًا